اللهم لك الحمد تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية واحناها تطاع فتشكر وتعصى فتغير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 ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن بلغتنا آخر رمضان ولك الحمد بختم القرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات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 تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وظمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آنا الليل وأطراف النهار على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 ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به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 sirin لبيك ربنا وسعديك لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك لا ولا من ولا جاء منك إلا إليك لا إله إلا الله لا يزول ولا يفنى الله لا إله إلا هو له الأسماء دل كل شيء لعظمته وتواضع كل شيء لملكه وذل كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلهنا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلين ولا بعذابك مستخفين ولكن سولت لنا أنفسنا وضرنا سترك المرخى علينا كم من نعمة أنعمت بها قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا تتنع تتفضل علينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي فيا من, فيا من يرانا على المعاصي ولم يفضحنا يا من رآنا على المعاصي فلم يحضحنا ربنا ربنا يا من يرانا على المعاصي فلم يفضحنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من, يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا كريم الصفح يا عظيم المن يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب ربنا ها نحن ربنا في الثلث الأخير من الليل ها نحن يا ربنا في الثلث الأخير من الليل ندعوك دعاءنا من خضعت لك رقبته وذلل لك جسمه وفاضت لك عيناه ورضم لك انفه اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك ايسين ندعوك دعاء الخائفين ندعوك دعاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه هذه أيدينا لم ترفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك أتيناك تائبين فتب علينا يا الله أتيناك تائبين فتب علينا يا الله أتيناك مستغفرين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 القادر وبمن نلتجو وأنت الكريم الساتر وبمن نستنصر وأنت المولى الناصر اللهم من علينا في هذه الليلة بالعدق من النار اللهم من علينا بالعتق من النيران اللهم من علينا بالعتق من برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك باسمك الاعظم الذي إذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت نسالك اللهم بوجهك الكريم الفردوس الاعلى نسالك بوجهك الكريم الفردوس الاعلى نسالك بوجهك الكريم الفردوس الاعلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين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 من الناس اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صدنا إلى ما صاروا اليه اللهم اغفر لنا وارحمنا اذا صدنا الى ما صاروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فأنت أهل العفو والمغفرة اللهم اجعل اجتماعا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم إنا نشهدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم اللهم إنا نشهدك بأننا نحبك ونحب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم اجزهي خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم توفنا على ملته اللهم اللهم احشرنا في زمرته اللهم ارزقنا من حوضه شربة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم ارزقنا جواره في جنتك مع النبيين والصديدين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواتح حشَمَا ظَحَرَ منِنْهَا ومابط وَبارك لَهم فيِي وَبارِك لَهم في أأَساعِهم وَأَبَصَارِهم وأزواجهِم مَا أَبقَيتَهم وَبارك لَهم في أَ اسمماعهِم وأأَبَصَارهم وأزواجهِم م أَبقَيتَهم وجعلهمم شافِرينَ للحمَتِك مُثنين بهَا عليك وأاتَِّهاَا عَلَهِم بحمَتِكَ يَاأَ الررحَمَ اللهاح rahimin اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم كن لإخواننا في غزة والشام وفي بورما اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم انتصر لهم اللهم انتصر لهم اللهم, انتصر لهم اللهم, انتصر لهم اللهم عليك باليهود الغاظين اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم اقذف الرعب في قلوبهم اللهم اقتلهم بسلاحهم وسلاح المؤمنين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين غانمين يا رَبَّ العالمين اللهم آمنا فيه وامطاننا واصلح امتنا ولا تامرنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنسائنا ونساء المسلمين اللهم ارزقهن الحشمة والطهر والعفاف اللهم احفظهن من بين أيديهن ومن خلفهن اللهم اصلح شباب وفتيات المسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا ونساء اياهم من الراشدين اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو العفو فاعف عنا اللهم انك عفو العفو فاعف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل منا ختم القران اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عما كان من خطأ أو نسيان يا ذا الجلال والاكرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم افسح لهم, لهم في قبورهم اللهم افسح لهم في قبورهم اللهم افسح في قبورهم برحمتك يا ارحم الراحمين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 ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبيك وعلى أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين